بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الناس ان يطوقوا اي يقولوا امنا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُونَ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآهَاتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ مَا يُجَاهِدُ لِهِ ان الله لا غني عن ناني وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّعَدِ حَاتِ لَنُكَفِّرَنْ عَنُهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, ولنجزينهم أَحْسَنَ الَّذِي كَالُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إلي مرجوكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا, فإذا وَقَعَ الْبَلاءُ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَذَلِكَ بِاللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا يَكُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمِنْهُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَرٍ وَإِنْ هُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ أَثْقَالًا مَّا ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون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 وَجَعَلْنَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِذْ رَأَى إِبْرَاهِيمُ قَوْمَهُ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله او تانا وتخلقون افكاء ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكرونه إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ مُبِيدِ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبِدِئُ اللَّهُ خَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 يعذب من يساء ويرحم من يساء وإليه تقلبوا وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بعايات الله ولقائه اولئك يائسون من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنزاه الله من الناس وذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَنَّى لَكُمْ أَن وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوءَةَ وَالْكِتَابِ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلو طن إِ القلَ نِقَوْمك إكمُم لا تأتَ الفَاح شتَمِهَا سَبَقَكُ بِهَا من أحدَد مِنَ الععَنلَمين ما سبقكم بها من أحد من العالمين أنكم لتأتون الرجال وتقطعون وتقطعون السبيل وتأتون في المنكر وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قَالَ رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبصرى قالوا قالوا إن وَلِكُو اهلها هذه القريه إن ان اهلها كانوا ظالمين لما أن جاءت رسلنا لطنسيء بهم وضاق بهم ذراء وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منزوك شوكوا اهلك الا الا ما رايتك كمن الغابر ان انزلون إن على اهل هذه القريه رجزا من السماء بنا لما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَارْجُوا, وارجوا يَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِبِينَ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فصَدَّقُونَا عَلَى السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ زَيَّنَ سَعَ بِالْبَجَنَاتِ فَاسْتَكْبَرَ فِي الْأَرْضِ مَكَرْنُهُ سَابِقِي فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْصَلْنَاهُ عَلَيْهِ حَاصِبًا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بِهِ الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 ان الله يعلم ما تدعون من دونهم من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نظبغها للناس وان مهما ينطق الا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 وإن الصلاة تنهى عن الفحساء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن للذين ظلموا من حقوقا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والاله هنا والاله هنا والالهكم واحد ونحن له وكذلك انزلنا اليك الكتاب هل الذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَكْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَا الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَمْ يَجْحَدُونَ آيَاتِنَا إِنَّ الظَّالِمِينَ وَقَالُوا ونرسل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما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 ويستنجونك بالعذاب ولو نهاهم جن مسمى لما جاءهم العذاب ولا يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَكْمَامٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يغْشَاهُمْ لَعْدَابٌ مِّن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ எذُوقُوا مَا كنتم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلوا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمَّ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ الله يبسط الرزق لمن يشاء من إباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ام ا به الارض من بعد موتها يقولون الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو